بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب نخذود ان نار ذات وقود اذهم عليها قعود யோனோமி நோக்கமோன்ோ இல்ல ஓ மினோ இல்ஹமி குவத்தி வலுமா குழீ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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُّحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ